بسم الله الرحمن الرحيم ألف ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه حدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون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 الذيينَ كَفَروا سَو أُنلَيْهِمْ آادَْتَهُم أَم لَم تُدِهُم لا يُؤمنِنون خَتَمَ اللهَّ عَ قُنوا بِهمْ وَوعلَ سَمهِمْ وَوعلَاء النَّصَادِهِمْ وشَوَ وَلَهُ عذاَابُ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 وَلَهُمْ عذاب أليم بِمَا كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا, قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وَإِذَا قِيلَ لَهُم آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قالوا, قالوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا نُقِلَ دِينُهُمْ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا قالوا إِ معكُمْ إ مَا نَحْنُمُ السَّهْزِون اللهَّهُ يَستَهْزُ بهِهِم وَيَمُدّهُم فِي طُيانِهِمْ يَعْنَون أُدَائِكَ الذيَّينَ السَّرَوُ الضَلَلَتَ بِالهدَا فمَا رَببحَ التِجارََتهُم وَمَا كانَوا محُتَدين فتَلغم كَمَةَ للَّادِسَ قَدناار فَلََّا أَضَاءَت ماَا حَوودَهُ دَهَبَ الله بِنورِجم دَهَبَ اللههُ بِنورِجِم وَوتَرَكَهُم فِي ظنماتات لا يبَصعون ثمُّ دُقم أَميون فَهُم لا يَرجعون او كان صيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذرا من الموت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 االخَرَاجُ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُونَ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِنَّ كَثِيرًا فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار فاتقوا النار والنار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات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 يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون أهدى الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ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 قالوا أَتَجُ فيِي غ مَ يفْسِلُ فِيهَا وَيَسْفِ كُِمَا أَنَحْنُنُ تَِّح بِحَمدِك وَنقَنتِْ سلَك ق إِ علملَمُ مَا لا تَعون وََّمَ آدمَمَ الأسمَا أَكنَاثُ رضهُم على المَل غِكَ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَائِهَا أُولَئِكَ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَائِهَا إِنَّهُ قَوْلُ صِدْقٍ ۚ قَالَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۚ وَأَلْيَأَ آدَمُ أَنَادَهُ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْ لَأَهُ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ قَالَا أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ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 لهم ما هو جاء فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا باياتنا اناؤك اناؤك النار هم فيها خالدون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 ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وركعوا مع الراطعين اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاه واستعينوا بالصبر والصلاه وان غانا كبيره الا على الخاشعين الذين يظنون انهم اولى خورا فيهم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 وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقَافَنُ مِنَّا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنَّا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذْ أَجْئْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ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 وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ, لعلكم تَشْكُرُونَ وَإِنْ آتَيْنَا مُوسَىٰ كِتَابًا وَفُرْقَانًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العتل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ إِنَّنَا لَن نَّؤْمِنَ لَّكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لعلكم وَدَلَلْنَا عَلَيْكُمْ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا, وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قِيلَ لهم فأنزلنا على الذين ظلموا لجزا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 اكلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين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 صَالِحِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ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 وَلَ ل فَضْنُ اللهَّهِ عَلَكُم وََرحمَةُهُ لَكُُم مِنَفَاسِرين وَلَقدَ عَلتُمَّينَ عَْتَدَو يكُمْ في السَّبَةِ فَقُلنا لَم فَقُلنا لَهُم, لهم كُوا قِدَةَم جَعَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ لَكَ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أن أكون من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 هَٰذِهِ بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعَ الْلَّوْنِ غَايَةَ سُرٍّ نَّاضِرٍ ۖ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ ۖ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ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 اللهَّهُ مُخْرِد مَا قُاتُم تَكْتُمون فَق نَضِْبُهُ ببعَعضِهَا كَذَلِكَي رَح إل غُ مَتَ وَيُركُمْ آياتاتِهِلَعََّكُمْ تَعْقنُون وَإِدْ قَتَمتُمْ نَفْسًا فََّ رَأْتُم فِيهَا والله مخلج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة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 لا يعونَ أَن اللهَّ يَعلملَمُ مَا يُشونَ وَماَا يُعَلِد وَمنِنهُم أُّّونَ ل يَعْلَونَ الكِتَادَ إِللاا أَمَان وَإِنهُم إِللاا يُظُّون فويل للذين يكتمون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عاد الله ليشتروا, ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم فويل لهم مما وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله أَمْ أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بَنَىٰنَ كَسَبَ سَيِّئَاتٍ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأَدْخَلَهُ ۚ كَأَنَّاهُ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ ابُ الْجََّتِهُم فِيهَا فَادِدُ وَإِدْأَخَغْن مِثاقَدَن إِسر إِ لا تَعبدونَ إِلَّا اللهََّ وَبِالوالدَيين إحْسََانَ وَبِالْوَالدَيْ إحْسَانَ وَدِقُرد وَالَْتَامَا وَالْمَسكينِ وَقُلِّا سِحُسْن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 ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وَآتَيْنَا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكفرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلوه وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم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 فلعنة الله على الكافرين بئس من اشتروا به أنفسهم بِمَا أن يكفروا, أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء, على من, يشاء مِنْ عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين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 فَإِنْ مَتَّقْتُمْ تَقْتُنُونَ أَنبياءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ ثُمَّ من بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ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 والله عليم بالظالمين ولتجدنهم احرصا الناس على حياه ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنه وما هو بمزحزه من العذاب وما من العذاب أن يعمر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 وكلما عاهدوا عهدا نبده فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون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 علممونونَ سَّخرَ وَما أُزِنَ على الملكن ببابِنَه عوتَ وَما ر وَما يالمانِ منِن أحدد حتىد يقونَ إن ما نَحْنُ فِثنَة فَلا تَقُب فتَعلمونَ مننهُ ما ي فَقونَ بِ بَن المرءِ وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علمون من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبث ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقون مثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ م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 كثيرا من أَهْلِ الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد من بعد ما تبين لهم الحق يأتي الله بأمره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 الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا ذرها لكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره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 ألَا آغائِكَ مَا كانَ لهُم أَ يَدخُلُغَ إِللاا خَائِفين لَهُم فيِي الدُّنْيَا خِز يون وَلَهُم فِيآفرَِةِ عذاابُ النَّغيم وَدِلهِ المَشْنِقُ وَالنَغرِبَ فَأَين ماَا تُولُّ فَثََّ وَجههُ اللهَّ إِ اللهَّ غَواسِلم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 إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنِ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى, حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مانك من الله من ولي ولا نصير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 وَأَني فَب تُك على العالممِين وَاتَّقُ يَومَ ل تَجزينَكسُنن نَفْس, نفس شَيْئ وَلَا يقبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا ت فَعغَا شَفَاع وَلَا ت فَع غَا شَفَعَةُ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 وَإْ جعََّ الْ البَيتَ مَتَبَةً مَّاسِ وَأَمَّ وَتَّخِدُ مِ ق إذَراهِي مَ مصلََّ وَهِدنَا إلى إذَراهمَ وَإِسْناعلَ آطاهرَ بَيتَ للطائفين آ قَهر بَيتَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَا كَفَرَ فَأُمَتِّعْهُ قَنِينًا ثُمَّ أَخْضِرْهُ إِلَى عَذَابِنَا وبئس وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل رب لا تقبل منا إنك آت السميع العليم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 يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَن يَرْتَدِدْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين فوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم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 لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَنَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلِ الْمِلَّةُ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْتَكِينَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ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 أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسعاط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافر عم نون تلك امه قد خنت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عن ما كانوا يعملون